وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا مِنَّا الْإِنْسُ وَمِنْهُمْ الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذَبُوا كَذِبًا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 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا وَنْتُمْ أَن لَّيْسَ يَبْعَثُ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ أَفَوُجِدْنَا مُرِئًا عرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا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 كنا طرائق قددا وأن ونن أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا من من المسلمون ومن القاصقون فمن أسلم فقولائك تحروا رشدا وأم القاصقون فكانوا لجهنم حاضرا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 huwa zabbana sa'da wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada wa annahu lam ما قام عبد الله يدعوك دو يكونون عليه لفذا قل إنما أدع ربي ولا أشرك به أحد.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 أذذا إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل وعدا